يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان انكم وتتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما اتى من اميرا وقنت كل على الله وكف بال وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّئِينَ اتقوم وما جعل ادعياء انقوم ادنا انقوم ذا لِيَقُولُقُ قَوْلُكُمْ بِأَنْفُوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَنقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَدْسُّ سَبِيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم وليس عليكم جناح في ما أخطئتم به ولكن ما تعمدتم قولوا وكان الله غفورا رحيما ان النبي اولاب ان زواج امهات واول الارحام بعضهم اولي بعض في كتاب الله من مَعْرُوفا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مَسْطُورا